يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هنا إخواني الكرام في صياح قوله سبحانه اتبعوا ما هنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا مات الغفر وكم من خيرة ذلكناها فجاءها بأثنا بياثا او هم قائب فما كان دعواهم إذ جاءوا بأثنا إلا أن قاموا إنا كنا ظالمين فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا الرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائلين والوزن يمهد الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المسيحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا منفسهم بما كانوا بآياتنا يرضنون ولقد نتناك في الأرض وجعنا لك في معايش عديدا ما تشكرون <تصفيق> نعم سبق أن قال الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام من صار كتاب انزل اليه كتاب عظيم كتاب مقدس من جميل هذا التنكير للتعظيم كتاب انزل إليه فلا يكن في صدرك حرج منه فهذا الكتاب انزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا للايمان به ليوم النبي سيدنا رسول الله وليتسبع ثم ليبلغه وكان في الحقيقه هذا الامر النبي عليه الصلاة والسلام كان كافيا ليشمل الامه ولكن الحق سبحانه وتعالى اراد أن يأتي بنص خاص وأمرا خاص جهالهم فقال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء اتبعوا هذا الأمر أنزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان حاضرا في ذلك الزمان والامر ما زال قائما حتى الان فهو بديمومه هذا الامر يوجه لكل امه تحت حكم الله النداء العلوي جاء ليربط هؤلاء الناس بربهم ليخرجهم من لهم من تلك الظلمات الجاهليه الى الحياه الايمانيه ليغير العالم لينقل البشريه من ذلك العالم الظلام إلى عالم النور العالم الذي كان تقام فيه الحياة الجاهلية وتقام فيه سلطة الظلم وسلطة البغي أراد أن يقيم عالما تقام فيه سلطة الله وسلطة التواغف كلها تضعط أراد أن يقيم عالما تقام فيه قاعده لا اله الا الله محمد رسول الله فلا امر الا أمره ولا نهي الا نهيه ولا شرع الا شرعه ولا حلال ولا حرام الا ما احله وحرمه ولا منهاج الا منهاجه كما ان العالم العلوي فيه الحاكميه لله فكذلك في هذه الكره الارضيه على هذا الكوكب ينبغي ويجب ان تقام الحاكميه لمن لا يفهمها الله, <تصفيق> الله ليقام منهاج الله لان الكون كونه والارض ارضه والمملكه مملكته فهذا الدين جاء ليش لتطهير الارض ليش من الوثنيه من الاصنام من الماسونيه من اليهودية، من الصليبية، من الشيوعية، من العلمانية، من إيش؟ من الدكتاتورية، من الديمقراطية، لا يبقى إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه، اتبعوا ما أنزل إليكم من, من من ربكم، وسنة رسول الله أن ما أنزل إلينا ربنا ولنا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 فالتربيه يجب أن تكون ممن من الله فمن تربى على منهاج غير منهاج الله فهذا لا يقصد الاسلام بالاسلام فالقضيه اخواني والميزان ميزان اتباعه فالامه التي تتبع شرع الله ام مسلمه ام مؤمنه ام ربانيه والام التي رفضت شرع الله وعادت شرع الله وحاربت شرع الله وتنذبت عن شرع الله هذه ام ايه جاهليه ام كافره الام التي ترفض شرع الله وتحارب شرع الله وترط شرع الله وتتنزل عن شرع الله هذه ام ايه كافره ام مشركه هل هذا كلمة عند الله. لا على المعنى هذا هو مقهور دون الدولة لكن الامه التي ترفض شرع الله ومن شرع الله وتعادي شرع الله وتحارب اولياء الله هذه الأمة إيه؟ أمة كافرة كلام واحد والدليل على هذا يقول الله عز وجل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 وان الذين امنوا اتبعوا الحق مين؟ من ربهم اللي الذي مين؟ من ربهم الا ولذا ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا فاتبعوا أمر فرعو تركوا أمر ربيهم واتبعوه أمر فرعو فمن سبع هدايا القران من الفم من الناس أنا قسم مرات راتنا قسم قدسهم يا إخوان الشيطان أين كان؟ في الجنه نفعه ذلك ومع من مع الملائكه في جوار جبريل وملكائه يصابحهم صباحا مساء نفعه قال انا كان مع اولياء الا ما ينفعك اشكوك الامور الله كلمه لنا بنص القران نفعه والله ما نفعه. أشد إنفاع اتبعوا ما أنزل اليكم الرجيكم هذا الذي يفعه. لما جاء الامر الرباني أشجد قل ما اجد أخرج منها فإنك رجيم اخرج أخرج خلاص. ليش؟ لأنه رضى أمر الله كل من رضى أمر الله ورفض أمر الله وبدأ يفهم ويزنسل خلاص أخر منها. اخر منها فإنك رجل وإن عليك العنس يهدي لماذا؟ لأنه قدر جاء الأمر قدر إن كان وجود الله إن كان عدم الله إن كان قدر الله إن كان الجبن والنار إن كان حساب العقاب لا الامر جاء الأمر فالغض الأمر إذن هذه كانت مدرسة خديث إبليس مع آدم كانت مدرسه وكانت المدرسه تدرس لنا كيفيه الكفر وكيفيه الايمان ما هو الايمان وكيف يكون الإيمان الايمان يكون الكفر خلاص وينما في قصصهم لقد كان في قصصهم سيمرعي فلن نقول لن نقول لن نقول لن نقول لن نقول فمن نقول هدايا فلا يضر لا هنا ولا هناك ولا يشقى لا هنا ولا هنا ومن اعرض عن ذلك ومن عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا ضنكا ذركا ذي ذي عذاب نعم غضب لعنه صعب ضنكا ثم هل في الدنيا ونحشره يوم القيامه في قال ربي لما حشرتني انا وقد كنت صغيره قال كذلك اتتك آياتنا يا سناء ايش بيعمل فنسيتها أي نسيتها اي العمل بها متى بعدها فنسيتها وكذلك اليوم تشاهد إذن اخواني يقول سبحانه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 فهل انتم تودون عنا نصيما من النار قال الذين استكبروا ان كل فيها نحن فيه باطل قوم وانتم باتباعنا نحن اظللناكم وانتم اتبعتمونا هذا بحش شيء تعال لما يلقي الخطوه في جهنم ويصل له جزء من النار ويلقي محاضره على على اثبات وقال الشيطان لما قضي الامرجي كلهم ان الله وعدكم خطبا الله وعدكم وعد الحق فصيح ووعدكم باخلفكم وما كان لي عليكم من سلطان لا عند الزيوش ولا معجزات ولا ولا ولا سجن ولا يه إلا ان دعوتكم فثبتوني فصدقتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم نعم هذا جاء اذن يقول الله عز وجل ومن اضل ممن اتبع هواه بغير وجود الله ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه قران قومي فالقضية اخواني قضيه اتبعه الرحمن تباع الرحمن او تباع الشيطان. الشيطان ولا زمان يمكن يكون هذا الاهل هذا هذا ولا هذا الاهل هذا الاهل هذا الاهل هذا الاهل هذا الاهل هذا الاهل هذا الاهل هذا الاهل هذا الاهل هذا الاهل هذا الاهل هذا هذا الاهل هذا الاهل هذا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ما أنزل إليكم من ربكم فالذي ينبغي اتباعه هو ما أنزل من ربنا من خالقنا من رازقنا من محيينا من مميزنا إذا كنش واحد يحيي ويميت ويرزق ويعطي منع ويضرب يفنتشر كيش يحيي إذا كيش واحد خالق يالله الله ده نتبعه ده إنه خالق وهل من خالق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين عندنا دونه كيش يحد خلق شيء حتى المعتذل الذين قالوا العبد يخلق أفعاله كانوا الضالين بهذه الكلمة الله يخلق خلق من خالق الله ماذا عبد يخلق الله الله قال ولكنا وخلق أفعاله هل كل من اسمنا الله طبعا وثم خير أنت خلق خلقنا أيضا حيث أهدر السيار والسيار. في اراده هل سريعه هم ظل اليوم وتبقي الشيطان قلت لكم كنت مرات ومرات كن كله جعله في اتباعي الا هذا ساقه اختيار لا كم تغص اتباعني في رضاك انت انسى تسبغ انسى تسبغ نعم يا دواني عز وجل ما انزل اليكم من ولا تتبعوا من دونه أولياء فمن لا يتبعنا الاولياء ظالمون كيف بما في القران ولا تتبعوا من دونه أولياء انظروا كلام الله جل وعلا لله عليكم رسول الله لن تتبعوا رسول الله لأن الله كان يستبعه وإن تطيعه يستبعه لولا أن الله أمرنا باتباعه وعاصمه ما يمكن ابدا يقول كلام يخطي فيه واللي يعمل عمل يخطي فيه ولا حياته كلها مشدده من الله من يطيع الرسول فقط أتاها الله لانه هو يشدد من الله لا يقول لما قال الله ولا يفعل ما فعل الله الحمد لله. وهذا معتبر رسولا. أما بالمذهب التبالي قد يفعل أشياء خلاص لا. لم تدعوه في بشريته وإنما اتبعوه في في رسالته في رسالته ولذلك اطيعوا الله ما قرطير محمد صلى الله عليه وسلم أش卡尔 واطير الرسول أي في مجابه رسالته. هل من عزيمه قال فقط على السيجي قال اخرجه مكاني وش الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب لنا المسائل في الدرس لنا المنهاج الرباني ال الامور التشريعيه التي امر الله كيف يعبده؟ لا بارتباره بشرا لا <تصفح> مفهوم هذا نعم كيف, يأكل كيف يشرب كيف كيف كيف كيف هذه الكيفيه نعم اما نعم لا أما تغوت لا أما هنا مشاكل كذا لا, لا. لذلك عند عند العلماء ألفوا السنة العادية البشرية الجبلية والسنة التشريعية الرزول الرزول فخر عند العلماء وبعض التأليف يلفون فيها هذا أرخوا بين السنة التشريعية والسنة العادية السنة البشرية أي علماء هذا خد التشريع ولذلك نجد في القرآن دائما يقول الرسول أطيع الرسول اطيعوا الرسول نعم ولا تتبعوا من دونه اولياء من دونه ودونه يدخل كل كل ما سوى الله وكل ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا من دونه اولياء قد يقول سبحان الله ونحن امرنا في القران بان نتبع سلفنا الصالح فوقال والمهاجرون والانصار والذين تبعوهم ولكن بيه بإحسان بيه يعني تبعوهم بدليل تبعوهم على بصيره قال هذه سبيل يا الى الله على بصيره شو بصيره الدليل في كتاب الله سنة الله. فنحن إذا الذين من هو اعرف وكيف نزل هذا الوحي وكيف تفسير القرآن وكيف يعني كان لشاب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يطبق الحياة التشريعية كيف كان؟ من الذي يعرف هذا؟ الذين عارف مع رسول الله من صحابة رسول الله؟ هم أعرفوا عن القرآن هم أعرفوا إيش بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في صيامه في ولذلك نقلوا, نقلوا لنا الصورة الحية والحياتية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نراه ونعيش معه. فلذلك لذلك قال تبعوه. هم الذين انا قالوا او وش على كيف انسان تفسر القرآن على كيف وتفسر صفاته على كيف وتفسر صلو على كيف تعالوا تستروا بخوف خلوا كل واحد يفهم لا كيف تطبق أصعب رسول الله كيف كيف يفعلون لا لا لا, لا. اذا هذا اتباع وايش هذا هذا تقليد لان عندنا العلماء ثلاثه مذاهب عندنا التقليد وعندنا الاتباع وعندنا الاجتهاد التقليد هو أن تتبع واحد بدون دليل، ولذلك سمي التقليد من القنادة كأنه عمل شرط معقّد وأنت قرش الدعية وما أطّق عليه فيشوف، وأنت قرش الدعية، ولا يقود، يقودك إلى المغام، يقودك البحر، يقود ولا يقودك إلى الشوب، ولا يقودك إلى الحفرة، ولا يقودك إلى البير، ولا يقودك رجع حولي لا حرام الله جبرفه لا برويله واعتك فكر واعتك البصر واعتك اللسان واعتك كل شيء ليش؟ فاشتفهم كتاب الله فاشتفهم كتاب الله فاشتفهم بآية الله لم تتفهم فقط تتبعهم فالتقليد حرام لا يدوي العالم إذا أردت أن تسأله عن حكم الله في المثالة وما الدليل فيه نعم أما اتباع هو هاكذا سأله عن حكم ويبين لك الدليل هذا شيء اسمه هذا تقليد لا اتباع فالله أمر في فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عن ماذا عن الحكم والدليل لأنه السبع فامتبعوا ما منزلنا إليكم ربيكو. نعم وعندنا الاجتهاد هذا هو التقليل وثم الاتباع بالدليل اتباع قول واحد ولكن بالدليل واتباع قول غير من غيره ده إذا اسمه السقليل وثم القال الاجتهاد لكيه شنو هو تنزل مسألة لاحق مفهوم فيها فيقوم العلماء ويشوفوا الأشباح والنظائر وكذا إلى خيول يلحقونها حول بعض الحشيش مثلا الحشيش ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء قاموا وشوفوا نظرة قالوا الحشيش إيش سبحان الله يغيب العقل إيش سبحان الله قبره إذا تقبل ولا لا تقبل قبره فففف الوجه هيديش يعني يي هي يصمد الأحكام التشريعية مش من النصوص الشرعية ومن الأحكام ومن الأحكام والنض من النظائر التي ورد التشريع فيها فيلحق هذا بهذا يلحق هذه العلة الموجودة هنا تنسحب على هذا الفرع فعليه يلحق عقوبه بعهلاً حلو, حلو. حلو التميات وهذه الأشابة استجدت الآن العلماء صبوا لها أحكاماً سلع سبحان الله سلع الإسلامي جاء شاملا عاما يشمل كل زمان وكل مكان وكل ما يستجد من أحداث جبا وغا تقول لا بد حقم الله بيها اتبعوا ما انزل إلي من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ما اتبع لا ودي ولا غيش اشتبع قال الله قال رسول الله هو العلم أما, زر أما, زر. أما غيره فهو تأوث الشياطين تودعنا نعم اتبع ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي انا باعتبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز لي ان اتبع اشيى هي هواي لا انا اتبع ما يوحى الي من ربي ثم قال الله له ابقى الرسول الله مقر له واتبع السبع ما يوحى إليك من ربي سبع لا لا إذا الوحي الذي تبع ما أُذِل إلينا من ربنا هو الذي يجولنا تبعا أما غيره لا ما يدري ولذلك الأئمة المحدثون مالك والشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيف كلهم كانوا يعلمون قالوا انظروا في كلامنا فما وافق الكتاب والسنة فعملوا به وإلا ضربوه الحاكم ضربوه الحاكم ويقول لمن مالك رحمه الله كل كلام فيه ها فيه مثلا يصيب ويخطئ كل واحد واحد يصيب ويخطئ الا كلام صاحب هذا القبر في مسجد رسول الله وين شري لقبر رسول الله الا صاحب هذا القبر هذا ما يخطئ ليش لانه مشدد من الله موفق من الله من الله الله يقول له اذا تسمع يعني تخلي تخلي اللي هو ها اللي قال الله تسمع خذ سمع واحد سبحان الله قد يخطئ وقد يصيب قد يكبر فيه الشعره دوله لا واحد راه يقول كلنا دفعنا عقيد مجرب واش نقول لك صحيح لي مش عندو ما ادري ليه عندو واش يعمل لي ما ادري ما جد كاتشطر غير فالحظ ما اتاكم شو حكم اولياء ما اتاكم الرسول تكونوا هو سيدنا محمد الله ما آساكم الرسول فاقضوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ها. وثم كل هم المشاهدون هم الامه مجاهدة الأمة الإجماع الأمر منكم فإنسان أساكم في شيء فردوه ها تشتهان هل, هل القيام الأول كتاب وثم السنة وثم الإجماع وثم القيام ها فإنسان أساكم في شيء فردوه ردو كذا السجن ردو ردو كذا السنة ولم يشبهه من أسمائهم النظائر والحقاء إذن هذه مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس والمصادر الأخرى تختلف فيها العلماء يعني شرًا من قبلنا و... وثم قول الصحابي وثم يعني الصحاف وثم الاستحسان وإلى غير ذلك من من المصدريات التشريع اختلفوا فيها العلماء وسببوا عليها أيوة. وكلها في الحقيقة رجاء لهم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قال سبحانه قليلا ما تذكرون أنتم كثيرا ما تنامون كثيرا ما تغفلون أنتم كثيرا ما تتطمسون أنتم ما تغوصون التذكر ريولكم والتنبر ريولكم مقليل شكولك يتنبع شكولك يستيقظ شكولك تيقظ وتوعظ آيات الله هو؟ هم المؤمنون والمؤمنون كيلة فأجلس الكفرة المكاثرة كلها يخذوها ويخذوها الشيطان ولقد ظل منكم كيلة جثيرة من خلق جثيرة ظل ولقد صدق عليه مؤمليس ظلنا لأنه قال لأوهي إنهم أجمعين اصدقنا لأولا الكبه اصدقنا لأولا الكبه قال لأوهي إنهم أجمعين قالوا قال الله ولقَصَدَكَ عَلِيمُ الْبَلِيسِ غَنَّهُ التَّبَعُو وَالْهَتَبَعُ إِلَّا فَرِيقٌ كَلَّا كَلَّا وَانْسُتَعَكْتَ رَمَنٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُ النَّاسُ وَلَوْ حَرَسَهُمُ الْمِينِ وَمَنْ مِنْهُمْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا ولو أن الآيات جاءت لهدايتهم جاءت لتذكية نفوسهم جاءت لتطهيرهم جاءت لإسعادهم لإكمالهم وما للك رفضوها ردوها ليش؟ الشهوات الملاهي الشيطان اللعين إذن قال قليل لما تذكرون قليل فيكم اللي كيف تذكر أما الغالب خاف الساعي أشهر الصوت الشهوات وإما الإبداس وقصوه وضائف وقصوه ولكن يجب ان تتعامل مع المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون ها بان يكون المسلمين ما يكون ما بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون المسلمين بان في المسلمين بان يكون المسلمين بان يكون ليلي شو يوم أشكون كثراء <تصفيق> لو العشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين جميع مستويات والأغلب نعمات زي في العقود الأولى ما تقول بقstein جبرني ما كفترش الثريون هذا هو أنت تعمي الملك المات كفترش اللي صبغ الرسالة اللي صبغ جيب هذا جيب جيب هذا مكرر جدا العابلة دي قلبها نفسيا، تخيع في الوقت اللي جاء به ما خيرون ما جيت في اذني ولا اختار قليل من الدنيا ولا منه اذا اختارك ولا اختارك انت لا اختارك لا تختارك ولا لا تختارك ثقه بي، جيء بك صار يصاحبك ويذهب بك ليردينتك لا اله الا الله قليلا ما تذكرون بعد هذا قال الله عز وجل يجنن قريه اهل جناها سبحان الله الله في الاول في اول سوره اشقال كتاب نزلناه اليك يا نبينا كتاب نزلناه ليك فلا فلا في بي صدرك حرب منه ليه لتنذير به لتنذير قليلا ما تذكرون ان دون لغايهين اثنتين للذكرى إيه؟ الثانية للإنذار فالذكرى قال قليل قليل قليل قليل نادر هلك الذكرى قليل ما تضغط القرآن جاء للذكرى فش بيقنا وينبهنا فش التزاعدون من كوش غفلي وقلوا ما وصلنا اخبار فالقرآن ينادم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا بني آدم ينادم فكل ذكر قليل هذه الذكرى مش عادة فقال إنذار من جملة الانذار الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان أن يعينا هذا الانذار اول انذار قال والانذار كما قلنا هو الاعلام بمخوف هو الانذار بالامر الضار هو الذي لا ينتقل بالنسان اشقال من الانذار قال وكان من انقار يزينها لكناها امرنا بالنسبة اذا ما رح كم وكم وكم كثير وكثير وكثير من المدن وكثير من القرى دمرت وابيدت اثياس عمل قاعي وجعلنا عليها داف لها الهلك الذين متغاو هذا اول انذار قد وهذا انذار الله سبحانه وتعالى كانه يدير اعناقنا الى الوراء لكي نرى مصار الغابرين كيف تمرهم كيف أهلتهم وأبدهم وكانوا أمم وكانوا أصحاب قدارات وأصحاب قوة ونحن نبت القوة للأسراطين ونحن نقولون قمر قد كانوا أشد منكم قوة والله كانوا أقوى منكم القرآن خالي كان اولئك أقوى لم نحيى الفكر ولم نحيى المجدين ولم نعفذ الحرف كانوا أقوى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 سبابي فقر هذي عندنا وصلنا هذي ميجي ميجي وقال إذا ميجي تعرف الحضارات القديمة وش المصدر ما تشوفها أهلها الصخرى قد هدى كله من الحوثة وعالية تلسمية ثلاثة لخمسمية ثلاثة متر عالية منزلها باش نزلها وكيف نحبسها وكيف نعزلها جيب البوجيه يمكن ممكن ما بغي يكون بابا تجبروش جيب امريكا البوجيه دي من منها بالعين مش العرب جميعون مثلا ولذلك يقطع العلماء على انهم كانوا عندهم تهرباء وعندهم قوة ما وصلتها الحضارة الان ابدا وصدقوا الله كانوا اشد منهم كواه وما كان الله يجبهم وما كان الله بيرزعه لشيك السماوات والحيات ظلم الله حتى في الوقت الذي أهل عرابة حين كدروا أصولهم خلاص كم أو كم وعشراء عشرين لا. كتير من القرى والقرى مرة القرية البدن الكبيرة بطفة مثل البيضاء اللي يستحمل مستشار مليون وعشرين مليون نسمة ودمره وطفة احنا سمعنا مرة أخرى الآن في تركيا بسحال مشاهدة هذا يومين؟ 15 ألف أو 15 ألف في لحظه ماذا بالمصر، مصر؟ هذه واحدة سنوات حال عشرين ألف ماذا نشب في إيران؟ تقريبا 60 ألف ماذا نشب من قليلين؟ قليلين؟ لا إله إلا الله قوة كم من قراتين هلتنا؟ <تصفيق> هالرياح نعمة سلطها الله سبحانه وتعالى فيه؟ في امريكا شحال في قوتها؟ والامطار شحال؟ غير الأمطار خمسمائة ميل مليمتر خمسمائة مليمتر إذا جاءت خمية مليمتر تجزاح شحال سلط الله الامطار الأمطار؟ يا باينزله بشو ما يزيل داخر على الغلق في المطالة يحصل كيف تلفوه ولا فلاش لا خلاص أهلا بكثت لها وذا بيشوف تلحصوش شوفا كثير من القلبو قلبو لا تلقل لا إله إلا الله وكم من قريةنا الكثير من قرية جنان. أهل اهلكناها أهل فجاءها فؤسنا هذا بويهتان ليل او قابلون لا في غفله ولا تمرض ما شعروا حتى مشوا كذلك في الان اخرى اتى من اهل القرى هياثهم فؤسنا فياتت ليلا وهم نائمون او من اهل القرى وشعدهم الامان شيفك عن ذكر كتاب قد تعلم ما شربوا انهم قمر خمروا هو عري وكذا إلى آخره مسنوي ونوطوا ومنه طب يعني في براءة عملوا ما جسده. وش أن هكذا؟ أفاء من اهل القرى عندهم الأمان من ربي في في كتاب. أفاء من القرى أن ياتيهم بجزء بيتهم أم من ما يسيم شيء. بيتهم نائمون أو من القرى أن ياتيهم بجزء ضحاهم وهم يلعبون أفاء أفأ مكر الله فلا يامنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله يعني اولئك الذين يتغلغلون في الفسق والفجور وما يبالون هذا هذا هذا المشرب يحول الذين مكروا السيئات الزنا واللواط والسخط والتبرج والاختلاط والرياء والقمار وكل شر والبلاي وعري ومسلسلات وكذلك وكذا يقول أفأمن الذين مكروا السيئات مكروا المكرات السيئات تحذوا الله عز وجل في السيئات خالوا مع المجيش مكروا السيئات أفأأمن واش عندهم أن يخصف الله بهم الأرض سنزال أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون غضر أو في تقلبهم أعسوا قفارة أو تسوق مر أو تسوق مر أو ولكن هذا على هو يقوم بذلك يقوم بذلك يقوم بذلك يقوم بذلك يقوم بذلك يقوم على يقوم بذلك هذول؟ قالوا يقوم بذلك يقوم بذلك يقوم بذلك يقوم بذلك فكان بذلك على بذلك يقوم بذلك يقوم على يقوم بذلك يقوم بذلك يقوم بذلك يقوم بذلك يقوم الله عز وجل هنا يخبرنا على ان امم سابقه دمرها وإخبارها لأنها خالفت كتاب ربها وحاربت شريعة خالقها وتنكبت عن, عن, عن, عن, عن اتباع دعوه رسولها وكم من قرية أهلكناها وكم أهلنا من قرية بطرت معيشتها فتلك الساكنهم لم تسكن من بعد حول قليلا وكنا الحوالدين كيف عمل في العودة؟ أخرجناهم من جنات وعيون وسرور ومقام كريم قال قصور وعمارات ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاشهين كذلك وأرثناها خوماً اخرين فما بكت عليهم السماء والأرض؟ قسم الجاس؟ والأرض الجاس؟ فرحب على على المؤمنين على الصالحين على الأولياء على الصائمين ها؟ القائمين الراكعين السائدين علمتم في السماوات اما على المجرمين بيتهم فرب العزه يقول وكم قصمنا من قريه انسانا الظالمه كم قصمنا واهلنا هل قصمنا مصاب معنى الهلاك لا تسمع افراد موجوديه لا هل مصاب وكم قصرنا وأهلنا ودققنا من قرية كانت ضالمة وأنشأنا بعدها أو من آخر؟ الله هي مستقيمة لا وهي ضالمة، فهي خاوية على أروشها وبين معطلة وقصر المشي. آه، خلاص ما ماشي تنبتر تخيل والله ما تبتر فالله الله فالله يجي لنا الواقع فجعلنا هذا يعني اياك اني واسمعي يا شهر يعني اذا انتم فعلتم فعلهم فسيكون المصير مصيرهم ولذلك قال سبحانه وكم من قريه اهلكنا فجاء بسنا بياسنا او من قائلون ايوا الشيخ شو موقفهم اش قالوا خلف ما كان دعواهم يتجاءهم بأسونا يوخليهم يفلحون. جس في <تصفيق> هنا بعض الأسئلة من الأسئلة نحن نقول نحن نجد في كتاب أدب الزفاف للالهاني. يقول فيه بأن الذهب حرام حتى على المرأة. لا ما هو كل الذهب حرام على المرأة بل الشيخ يقول ان الذهب المحلق هو الذي ورد فيه نصوص التحريم. الذهب المحلق مثل التقويرة مثل اليعين فاتح، من محلق. أما إذا كان غير محلق كتاج أمتداد كتاج أو غبار أو هدا ما فيه. او هذه المشكله في شؤون يكون هذا ولكن الحقيقه ان النصوص اضطربت فيه نصوص تحل تحل الذهب وفيه نصوص تحرم من النصوص التي تحل الذهب قرر جزء من الحديث الصحيح وأشار الى الذهب والحرير هذان يعني الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثه وهذا الحديث يسمى حديثا عاما ما عدا انه يخصص بعدم الاسراف لأنه رسول الله الحديث صحيح عليه وسلم حديث وكل ما اشه في غير صرف ولا مخيله ما خلاك هذين؟ اه الإسر حرام والمخيلة أي الكفر والخيلاء والغترسة هذا حرام. طيب إذن هذه هذا دليل يدل على أن الذهب كله حرام وهناك نصوص أخرى جاء بها الشيخ اه الذهاب المحلق أنه حرام كذا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 هو ان نصوص التحريم كانت سابقه ونصوص الحلم كانت هي متاخره وما الدليل الدليل هو الاجماع اجماع الصحابه كلهم ما عدا كل ابو هريره والشيخ الالباني نفسه اعترف بهذا الاجماع الاجماع على ان الذهب كله حلال لا فرق بين المحلق وغير المحلق. ما معذبة في إسراز كان في أخو يلا هذا خلال دائما فالذهب كله حلال بالإجماع ولكن في شرط إخراج زكاته فالإجماع قرين على أن نصوص الحلم متأخرة على نصوص الحلم كذا فهذا الذي ناخذ به إن شاء الله ونكات نجزم بهذا هو الحق والشيخ ما هو ظهور يعني فيما قال ونقول ما هو سبق ايضا حتى الدهلوى في حجه الله البالغه ايضا نفسه نفسه والبداوي كان عالم كبيرا ايضا ولكن العلماء الاخرين ما ثم سؤال اخر يقول القبض في الصلاه بعد الرفع من الركوع نجد في كتابي الشيخ الألباني سفة السلاة بأن القبض في يعني القبض بعد الرفع من الركوع ونحن مع الشيخ هذا هو الحق ودليلنا هو أن الدليل الذي اخذ به أولئك الذين يقولون بالقبض بعد الرفع من الركوع يستدلون بحديث وابن حجر وابن حجر هو دليلهم في هذا يقول ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قائما إلا واضعا يعني وجعل القيام القيام بعد الرفع من الركوع القيام لقرب لعله يسوى لكن في صحيح مسلم وفي غيره والقناحير في يعني في حديثه يصف اليدين من أول حديثه إلى أن انتهى يصف يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان فيقول كان عندما يكبر يرفع يديه حتى تكون حلوه اذني اذان او حلوه اذنيه ثم يضع كتفه ثم يضع اليمنى على طرف الصلاة ثم عندما يقر ما يقر ولا ذكر ثم اذا ركع وضع كفيه على ركبتيه ثم اذا رفع رفع يديه حتى تكون حلوه اذني ثم اذا سجد وضع يديه وفقط اليدين ما كان هنا ايضا وضع وهكذا حتى الثالث بحديث رحيمة في الظروف وبهذا يستدل الشيء وهو الحق ولكن البعض الآخر والذي يشكون العيني أه؟ بس من قبل العيني هم الذين قالوا بهذا هذا العيني في شرح البخاري حفظ لا حفظ ما لا فهم الذين قالوا والإمام أحمد سؤل عن القبض دينا بعد الرفع من الركوع فقال لا ارى به باسا قالوا لو كان عنده سنة فيه وعنده حديث فيه سنة البيت اذا ما فيه ما عنده شيء وعليه ما في كل حديث لم يعرفه الامام احمد فليس بحديث لانه كان جبل في السنه كان يحفر اكثر من مليون حديث ولذلك الإمام ذو لما تكلم عن المشاهدين ورد على الفقهاء ما أحاش عرام إمام أحمد لأنه عده من المحدثين ها ها ها حرف فلسطيطة ها ها ها ها دا غستان حراسي بردت هاي سمعته لا اش يعملون البيوت أول سنة، هل سنة العشر؟ يجي يصلي؟ لا. إن لله وإنا إليه راجعون. والله قرأ سورة يقول واحد قرأ في مجلة يقول لي والله أنا من السبكة أنا وسطي كور، خل قرأ في مجلة فرنسية تقول إن الكرة في العسل حابس وهي إله العسل. والله هذه العبارة، هذه هل الجريدة المصرية؟ ما ما كتبها المسلمون؟ لا أبدًا، كتبها النصارى. قالوا ان الكره في هذا العصر هي اله العصر هو المعبود ثم اخواني يقول الاخ الكريم هل التلفزيون حلال ام حرام حطوا تلفزيون تلفزيون اخواني انا ما عندي تلفزيون رشيد الطوق ناهل وحده بتضل في التمصد تحضر على البلد وديجي من سعدي يشوف طارق يقول كاتب والله شو حرام حرام عليا والله حلا كل ما جبت لي انا وين التلفزيون التلفزي. ولكن انا جبت جبت تلفزيون اريد شيء أعرف لا هذه حل... هذه حلال ولا حرام قالوا حرام إيه هو هذي حلال ولا حرام قاله حرام إيه واحد دريح واحد دريح لي اتصل الخبر بيجي واحد من جوزه جزء من الخبر كذا وإذا جاء زبير وجبوا مش عن طريقه كان خمسة منهم خرجوا بس ما يقولوا شيء مغسوبة يجي واحد, واحد, واحد, واحد من تيقول تي ويجي من تي من تي وبنته على واحد أما إذا بقى تبقى البلدين خرجتوا حرمتنا يا المينكوتي يا بلد الحرام فبقى بلدهم يسيقوا كيف ما أخبرنا فقلت هذا التليفزيون يوم يسلم تدخل كافر الدار دارك تقولت هل الدار تدخل شو مع بناتك ومراتك يغمجها والله هذا التلفزيون كيف سنك بنتك ويف سنك ولدك ويف سنك مراتك ويف سنك يوم واحدات يلسر كالدخل المفسد للدار توري دابا هذا الشيء اللي يقول لي مرحبا صافي بنيه لا اليوم المسلم هو سلاح موحد يصلح للخير مو يصلح للشر نهار ليكم فيه الخير فيه ونهار ليكم في الشر خلاص يوم يكون نعمز رجبي الحيزور المختار ويعطي التوجيه هذا بي ويعمل دروس الأخلاق ويعمل دروس العقيدة ويجي ويقرّي النّيات ويقرّي المراس ويقرّي كل هذا ويسمع دروس طيبة ومين ومين غدجنا ومين غد الباسار وكذا يخن ويصيح إنه يكون حلال ولا حرام حلال. فاليوم الحضار ما نقول الحضار الإسلام ضد الحضار لا الإسلام يجعل الحضار ليانسلي اليوم كي يقول الإسلام صير حضار الإسلام صير قسم ويمشي كل عيه الإسلام دا لا الحضارة قد تشتل لا تشتل ألا إله إلا الله ونرد بعنا محمد رسول الله وكل أهلان هو القمر هو يمشون عمس المرد هو يمشون عمس الإسلام هو الرجل الطائرة المسلمة هو السيارة المسلمة هو الصارخ المسلم والقنبلة مسلمة لا وللا والإنترنت كله مسلم في صباح يا مرحبا كذا لنا... لا فالإسلام يرحب بكل خير ما هو ضد الخير ضد الإسلام ضد الشر ضد كل شيء ضد الانحراف ضد الانحراف ضد الفساد خلاص بس يوم يرجع صلاح خلاص على شان ان الكثير يقوم سو حرام حرام حرام حرام اطلع ما على حرام حرام حرام اضرب حرام حرام حرام تصدق حرام لا يمارس الحرام اللهم صل على جميع الانبياء والرسل وحنا نحمدك سبحان الله لا اله الا انت استغفرك سبحان ربي جلاله